في سابل العقيد هن البس الشاد والعيارات بدنات مشحونه في سابل العقيد هن والعيارات بدنات مشحونه الله اكبر لا زهم صاتها منها العد وصاد والنشام من البراد يسقون لا زهم صاتها منها العد وصاد والنشام من البراد يسقون الله اكبر انا يا من لقيهم في الهدات يتردى عندنا بطال حظ الموت يردون من لقيهم في الهدات يتردى عندنا بطال حظ الموت يردون الله يثبت في المواقع ساعة الواقده والمعادي بعون الله يا بدون يثبت في المواقع ساعة الواقده والمعادي الله بدون الله تحية أهلكم يا بطالنا تهدى ترفع روزنا والخصم تخزو